نَبِّئْنِي وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ أَن تُحْبَطَ وأنتم لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ مِّنْ ررسول الله أُولائِكَ الذيينَ تتحنَ اللههُم قُلوبَهُم للتَّقَوى أُلائِكَ الذيينَ تَتحنَ اللهم قُلوبَهُم للتَّقلَهُم نَْفرِةُ وَأَج النظم إِ الذيينَ يُونادونَكَ مِن وَر ف أَكثَهُم لا يَيعقُِون وَلَوْ أن صَبَع حتىَ تَخُرج إلَيهِم لَكان خَيْرَ اللَهُمَ وَلهَّ مُغَفُور الرحيوحين يأَّهَا الذيَّينَ آمَنُ إِ جَ أَكُم فَاسِقُون بِنَبَئ فَتَبَينون فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لو يطيعكم في كثير الامر لاعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولكن ان الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر 119. فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم 110. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فَإِن بَوَّت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبغي حَتَّى تَفِيءَ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها لا يسخر قوم من لا يسخر قوم من قوم عسى وخيرًا منهم عسى ان يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا منهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإنمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ 118. ولا تجسسوا ولا يغتب بعدكم بعضا 119. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بيتا فكرهتموه 110. واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس الناس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 119. قالت الأعراب آمنا 110. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 111. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا 112. الله غفور رحيم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 صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون